وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تستبع سبيل المفتدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك